بسم الله الرحمن الرحيم قصيده ابن الوردي اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفل إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز وترفأ وتجل وآله عن الآلات لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل إن تبدى تنكسف شمس الضحى إذا ما ما سيزري بالأسل زاد إن قسناه بالبدر سناء أو عدلناه بغصن فاعتدل وافتكر في منتهى حسن الذي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 رجل يرصد في الليل زحل حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وافنى من دول أين نمرود وكنعان ومن أملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من ساد وشاد وبنوا هلك الكل فلم تغني القلل أين أرباب الحجى أهل التقى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل احتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم ارغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي فاضطراح الرفد في الدنيا أقل فهو عنوان على الفضل وماء أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات تأهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا اختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ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 تخفض العالي وتعلي من سفل عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا اذل كم جهول وهو مثر مكثر وحكيم مات منها بالعلل كم شجاع لم ينل منها الملا وجبان نال غايات الأمل فاترك الحيلة فيها والتأيدي انما الحيله في ترك الحيل أي يكفل لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل لا تقل اصلي وفصلي ابدا إنما اصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من غير اب وبحسن السبك قد ينفى الزغل وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل مع أني أحمد الله على نسبي بأبي بكر وصل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وجانب من بطل والدرع جدا وكدا واجتنب صحبه الحمقى وارباب الخلل بين تبذير وبخل رتبه فكلا هذين ان دام قتل لا تحض في سب سادات مضوا انهم ليسوا باهل للزلل وتغافل عن امور انه لم يفز بالحمد الا من عقل ليس يخلو المرء من ضد وان حاول العزله في راس جبل ملعن النمام واهجره فما بلغ المكروه الا من نقل دار جار الدار ان جار وان لم تجد صبرا فما احلى النقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاص من اذا قال فعل لا تل الحكم وانهم سالوا رغبه فيك وخالف من عزل ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقص والاستثقال في لفظه القاضي لوعظا ومثل لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك عسل نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مدارات السفل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على غروة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أضناه الملل خذ بحد السيف واترك غنده واعتبر فضل الفتاة دون الحلل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل فبمكسن الماء يبقى آسنا وسرى البدر به البدر اكتمل أيها العائب قولي عابثا إن طيب الورد مؤذن بالجعل عد عن أسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل لا يضرنك لين من فتن إن للحياتين يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذى وقتل أنا كالخيزور صعب كسره وهو ليل كيف ما شئتا فتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وانا منهم فاترك تفاصيل الجمل